أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أرئيه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدي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 فليدعو نادية سَنَدْعُ الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر